ilə يا من من خشية أتيك الأنثال نضربها اَلْأُنْثَانُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ بِمَنْ كَرُونَ Whoa. Oh. Whoa. سبحان الله عما يشركون الملي <تصفيق> Thiss you وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس لت Wa yi be واني اذا صوتو فنوش يرد واني اذا صوتو وإذا جحيم سعرت وإذا جحيم سعرت أين تذهبون إلا <تصفيق> və nəhə huh yoxam oh. فكذبوه فعطروها فذندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا Won't be أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَذَا وَوَجَدَكَ عَا من فلان تنقهر ومن sachen an فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ لفلا تنظر الذي ام فرضت فانصب وإلى ربك فرب صدق الله